بسم الله الرحمن الرحيم يسبحوا لله ما في السماوات ما في أرض والملك ولولحمد الله لا أكره شيء قدير والذين خلقكم فمنكم كافروا منكم ومن الله ما تماما من رصير خلق السماوات والأرض من حق وصوركم أحسن صوركم وإن المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تشبهون وما تغينون وَاللَّهُ الصد ألم ييعدي يكون من لا تفروا من ق فذااق وبال أعمل ولاهم عز ألي ولو معذاون أري ذلك أن كاتاتين رصم بالبننا ل فقالوا بش يدوننا فكفروا, فكفروا وت سط الله الله كفروا نبع الله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا الله ما تأملونه خبيره يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابر ومن يوم يوم يوم يعمل الصالح يكفر عنه سيئات من خلال جنات تجري من تحت النهار خالدين فيه أولا ذلك الفضيل العظيم والذين كفروا كانوا أولاك أصحاب النار خالدين فيه وفيس المصير ما أصر من مصيد إلا منه قلبه الله كل شيء عليم واطير الله واطير الرسول فانت ولكم فإنما على رسولنا البناء المبين الله لا إله إلا هو الله فرد وكان المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وولادكم عدون ولكم فحزرون وإن تعفوا تصفوا يغفروا إن الله وفوقوا بحيب إنما أموالكم وولادكم فترة الله عنده واجر عظيم قَدْ تَقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ اسْنُوَاطٍ وَانْفُقُوا ذَي الْأَمْسُونَ يُغَشُحَّ نَوْسٍ فَأَوْلَئِكَمُ الْمُفْلِقُونَ إِنْ تُغْيِذُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ الشَّكُورُ حَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِ